والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا